وقال لهم نبيهم إ ن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أ ن ا يكون له الملك علينا ونحن أ ح ق بالملك منه ولم يؤت س ع ة من المال قال إ ن الله اصطفاه عليكم وزاده ب س ط ة في العلم والجسم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 قالوا ربنا أ افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك و ا ل ح ك م ة وعلمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت ا ل أ ر ض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آ ي ا ت الله نتلوها عليك بالحق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 ولو شاء الله ما ق ت ت ل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آ م ن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ق ت ت ل و ا ولكن الله يفعل ما يريد